لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأزل السكينة عليهم فأزل السكينة عليهم وأتامهم فتحوا قريبا وما غلما يأخذونها وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ فَعَجَّلَنَا لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أيدي النَّاسِ عَنْكُمْ آية لِلْمُؤْمِنِينَ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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلن المسجد الحرام لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا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 ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع يعجب الزراع ليغض بهم الكفار. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهرو له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون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 والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا فقاتلوا التي تبغى حدّة في أيل أمر الله فإن فات فاصلحو بينهما بالعدل فإن فات فاصلحو بينهما بالعدل وأقسسو إن الله يحب المقصّطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكوا واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسائ يكونوا خيرا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 اي يحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله توامر رحيم يا ايها الناس اننا خلقناكم من ذكر وانثى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 لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ أَتُعَلِّمُونَ اللَّهَ بذينكم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 اللهم إنا نعلم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ذَلِكَ ذلك رجع قَدْ قد علمنا ما تنفر قص الأرض منهم وعندها كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض أَفَلَمْ يَوْضُرُ إلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَلَيْنَا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 ولزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا, فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزق للعباد وأحيينا به بلدتم ميتا كذالك الخروج كذبت قبلهم قونو حيو أصحاب الرس وثمود وعادو وفي وإخوان لوط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 ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن منهم أشد منهم بطشا فنقبوا, فنقبوا في البلاد هل من محيص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 خاف وعيد اسم الله الرحمن والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما تعودون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفت عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون دوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم فيه تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلين من الليل ما يهجعون وبالأصحارهم يستغفرون.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 إثلا ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف براهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلام قال سلام قوم كرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين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 د ربك للمُسرِفين، فأخرجنا ما كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.